Book 2 38 38 38 I taxin Fi taxi Fi al taxi Wo schnell och ring efter en taxi Min fadlak أطلب لي تاكسي سيارة أجرة. من فضلك. أطلب لي تاكسي. كم تكلف إلى محطة القطار؟ كم تكلف إلى محطة القطار؟ تيل كم تكلف إلى المطار؟ كم تكلف إلى المطار؟ راكت فرام تاك من فضلك على طول من فضلك على طول سوينغ تيل هوجر هار تاك من فضلك هنا إلى اليمين من فضلك هنا إلى اليمين سوينغ تيل وانستر في هرنت تاك من فضلك هناك عند الزاوية إلى اليسار من فضلك هناك عند الزاوية إلى اليسار. لا أريد أن أتأخر. أنا مستعجل. أنا مستعجل. لا أملك الوقت. لا أملك الوقت. كن سريعًا وكن أبطأ. من فضلك هدئ السرعة. Min fadlak, hädde al-sura'a. Stanna här, tack. Min fadlik, tawakaf huna. Min fadlak, tawakaf huna. Var snäll och vänta ett ögonblick. Min fadlik, intadir lahza. Min fadlak, intadir lahza. Jag är snart tillbaka. أنا راجع فورا انا راجع فورا جي مي من فضلك أعطني فاتورة من فضلك اعطني فاتوره <تصفيق> لا يوجد معي فكة ما معي فكه det är jämt så. Behåll växeln. Tamam, Elbaki läck. Tamam, Elbaki läck. Kör mig till den här adressen. Övصلni ila härza العنوان. Övصلni ila härza العنوان. Kör mig till mitt hotell. Övصلni ila funduki. أوصلني إلى فندقي شور إلى الشاطئ